الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى المصطفى صلى الله النبي المجتبى الامين المصطفى صحابته الكرام ال بيتي العظام المستقيمين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام ما زلنا مع ايات الاحكام نسال الله فلا ان ينفع بذلك امر الاسلامي قال الله تعالى وجعلنا البيت مسجدا للناس <تصفيق> قال الله تعالى اجعلنا البيت مثابة الناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى قال ابن عباس في قوله تعالى اجعلنا البيت مثابة للناس قال لا يقضون وطرا ياتونه ثم يرجعون الى اهليم ثم عودون إليه وقال ابو جعفر عن الغروي بن انس عن ابي في قوله تعالى اجعلنا البيت مثابة للناس رضي الله عنه قال أمن من العدو أن يجعل في السلاح وقد كانوا في الجاهدة يتخطف الناس, يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون جاء عن مجاهد السدي الربيع من انس قالوا من دخله كان أمن قال الله تعالى وجعلنا البيت مثابه للناس البيت معروف إذا كان البيت هنا العهد للبيت هو بيت الله جل هو البيت الحرام المسجد الحرام هذا البيت الذي ارتضاه الله لنفسه سبحانه جل وعلا والذي امر فيه ابراهيم عليه السلام ان ان يبنيه قالوا واذا يرفع ابراهيم القاعدة من واذا رفع ابراهيم من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت العزيز الحكيم هذه من الله جل جل في السلام عليكم أن اختار الله بيته الحراب أن يكون هو يعني الذي ال... يأمه الناس قالوا إذا البيت مثابة للناس ما يذهبون إلا يرجعون إليه مرة ثانية ماذا هم إلا يرجعون أي مرة سنين؟ ولذلك كان هذا أيضا من العلماء الذين قالوا أنه يعني من وجهة أبي بكر وعمر الذين, ب... الذين قالوا بأن الله هلا الله من الصمت؟ من الصمت؟ العلماء الذين قالوا بأن المتعة يعني منعوها أبو بكر أو عمر كان كل ذلك أجل لا يكون البيت شاغرا أن يرجعوا إليه في صفرة أخرى أن يرجعوا إليه في صفرة أخرى هذا الذي كان مرادا اجتهادا من أبو بكر ومن عمر وقد قال الله تعالى وأذن في الناس بالحب يترك رجالا وعلى كل ضامر إن من كل فج عميق فقال الله تعالى وإدعاننا البيت مثابة للناس وأمنوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأمنا وأن الله جعل قال أنه يتخطف الناس من حولهم ومع ذلك الله جعل, جعل لهم بلدا أمنا وجعل الحرم امنا ولذلك قال الله تعالى من دخله كان أمنا وقد اختلف العلماء في قامه الحدود في الحرم في المسجد الحرم ولو دخل فيه يعني قاتل او سارق بانه كما قال الحنفية يبقى آمنا لكنه يضيق عليه لا ياكل ولا يشرب ويضيق عليه حتى يخرج وإن كان الجمهور يرون انه إقامة الحد في ذلك لا يدخل فيها مخصصة كما أن الله يعني قد أباح له مكة, أباح مكة ساعة من نهار ولم يباح غيره يعني أقصد في ذلك يكون فيها التخصيص عليكم السلام ورحمة الله والمعنى أن شرف البيت وما جعل الله موصفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس يثوبون عليه يرجعون عليه محلا تشتاق عليه الأرواح عند تطرى الإنسان بعدما يرجع إذا, إذا ذاق حلاوة الإيمان في العمرة وبالطواف وأيضا في الحج بالوقوف بعرفة فإنه لا يمكن أن يستطيع أن يستقر له قرار وهو بعيد عن البيت يتمنى أن يكون في البيت وأن يحج بيت الله الحرام الله مرزقنا جميعا يا رب العالمين وهذا كله كما قلنا عندما أمر الله إلى إبراهيم عليه السلام أنه قال وأذن في الناس بالحج يأتوك الرجال وعلى كل ضامن يأتينا بكل فك من كل فج منك هنا يقول يقول الله جل في علم وهنا أنه كل الافئده تهوي إلى هذا البيت وعندما قام إبراهيم واسماعيل لبنائه قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع, السميع العليم وكان ابراهيم يدعو ربنا اجعل هذا البلد امنا وجنوبني وابنيه ان نعبد الاصنام ربنا إن انك تعلم ما نخفئ ونعلم ربنا إني, اني اسكنت من ذريات بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل أفدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الصملات لعلهم يشكرون وكان من دعاء إبراهيم أن الله جعل بارك في مكة وفي اخوات مكة وبركة وجعلها بلد آمنة هي مكة, مكة وبكى تبك كل من يعاديها وكل من دخل فيها لدر, لدر رأيتم ما جاء أبرها له أبرها ما جاء إلا الهدم إلا البيت فهدم الله عليه كل شيء فارسل عليه طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أم جاعكائهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجي؟ ويبغون البريمة مكان البيت ألا تشرك بشيئا نعم. وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكته مباركا وهدى للعالمين. نعم. يعني تدكته ينهار ما استعد حمل تزلزله. قال إن أول بيتي وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى, وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام قام إبراهيم ومن دخله كان, كان آمنا وكان عمر الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فقال الله تعالى على وأنزل الآية موافقة لما قاله عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال الحجر هو مقام إبراهيم يعني المكان لو تذهبون إلى هناك الله يرزقنا يرزقكم ويرزقكم يعني هناك الموطئ موطئ قدم قدم إبراهيم عليه السلام على الحجر ظاهر جدا أجيب بعد السؤال إن شاء الله ف موطئ قدم إبراهيم على الحجر ظاهر والناس الإشكال يتبركون به وليس لهم أن يتبركوا به لكن مقام إبراهيم كان الله تعالى قد أكرمه أيضا وجعله لسانا صدق في الاخرين وأن الله امر أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى فكان النبي يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة فيصلي خلف المقام ركعتين يقرأ في كل ركعة منها التوحيد قل يا أجوال الكافرون وقل هو الله أحد وإبراهيم كان أمه هو الذي أعلن التوحيد وهو الذي حقق الله به التوحيد واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فكان يقوم عليه يقوم الحج الذي يقوم عليه إبراهيم عليه السلام هو نقوله إسماعيل الحجارة اللهم بحاتم عن جابر يتحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طفى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأو عمر هذا مقام أبي أبينا قال نعم قال فلن مصلى فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال البخاري واتخذوا باب قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فقال عمر الخطاب لو اتخذناه من صلى فأنزل الله تعالى واتخذه المقام مقام إبراهيم مصدقا لعمر هو المقام والحج الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام يقوم لبناء الكعبة بعد ذا منكم إن شاء الله أعتذر لكم السلام عليكم وبركاته ففي قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فكان في السنة أطوفوا سبعة أشواط وقال لكل أسبوع ركع لكل أسبوع ركعتان نعم وكان متصقا بالكعبة حتى جاءت السيول فردته نعم الذي أخره هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي نزلت الآيات مرفقة له عندما قال هذا مقام أبينا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال أفل أن مصلى فنزلت الآيات وتأخذ من مقام إبراهيمها مصلى وهذا عمر وضعه وهذه سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا لذين بعد أبي بكر وعمر ورزاق قال أعطاء أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه وراه عبد الرزاق أيضا عن مجاهد قال أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه وقالت عائشة كان كان المقام إبراهيم ملتزقا بالجدار أو ملتزقا الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر حتى أخره عمر مخطب رضي الله عنه وأرضاه وكانت كما قلنا هي سنة الصلاة صلاة والعمام يقولنا واجب الصلاة صلاة ركعتين بعد بعد طوف سبعة سبعة الفوائد الفائدة من ذلك البعض الحرم أمناً أماناً جعل الله أمناً أماناً لأهلها وببركة دعاء إبراهيم عليه السلام فمن دخل البيت كان آمناً الله شكور قد شكر لإبراهيم عليه السلام ما صنع وما فعل وبنى البيت وأذن في الناس بالحج فشكر الله له فجعل فجعل مقامه يتخذ مصلى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجعله بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين. يقرأ بقوله أيها الكفران أقول الله واحد. من علامات الإيمان أيضا أن يهفو القلب إلى بيت الله الحرام. هذه من علامات من علامات الإيمان.